بسم الله الرحمن الرحيم حم و الكتاب المبين إنا انزلناه في ليله مباركه ان كنا نمودرين فيها يفرق كل امر حكيل امرا من عندنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رحمةً من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا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 رَقُونَ كَم تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعَمَتٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ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 يَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ مُتَّبَعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ طَبِعِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الشصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مودا شيئا ولا هم ينصرون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 ذُقْ رَأْسَهُ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وز وجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهه آمنين لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقهم عذاب الجحيم فضلًا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فرتقب انهم مرتقبون